ماذا تقول ؟ خدت تعالى بحث جبريلي وملائكته تخذك وانا اخذي نيارة جبريلي عليه الصلاة والسلام ما ملائكته ؟ قالك ندفيا اخذ تعالى اخذ قل يعني اي محمد تبيج فان جهيا او جبريل نياري مية شنكو عذابت اينتن وتشتد دجوار ويف زحمت اخذ وان من كان عدو لجبريل هر مروفك هبتن نياربتن بو جبريلي فإنه هنديك جبريلا نزله أف قرآن هيا إنا يخار على قلبك سردلتا أي محمد بإذن الله اتأمر خد تعالى بدستر ياخده قداغوتيه ذي قرآن بخار وأف هيا چوانا مصدقا لما بين يدي تصديق وان كتاباتكتن أو بري ويتشوه او كتابي بالي قرآن تشون وكتاب توراته وانجييله ليش ناخذ تعالى هات اف قرانها ابان كتاب اخراكا الدرخه راس وهدن اروس اف قرانها هدايته رايك درسي شامرو ودت وبشرى للمؤمنين امزجنيا بمرو بيت خدان ايمان چون قوان قران يكري يا كريه امام يا خو الدفعه ومرت قران تشين او تشتي قرآن غوت ينك النوكا تشتي قراني قوتي حلاله حلالتكن تشتي قوتي حرام حرامتكن مسجين يبون بفيد ايجيكن